يسألك أهل الكتاب أن تنذل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا, فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله فأخذتهم الصاعقة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتغل العجل من بعد ما جاتهم البينات فعفونا. وَآتَيْنَا مُوسَى السَّلْطَانَ نَبِيًّا